<سكي> جيت متشوق من اللهفه هواي ليت وله على ولا رب ما <سكي> <صفيق> جيت متشوق من اللهفه هواي ليت وله على ولا رب ما <سكي> يا صهاد اليام تا والحال يطويها الظما قولي لي من انت حير ولا غبي المهم الطبي في رضى الحما قولي لي من انت حير ولا غبي المهم الطبي في قردي يا ردي ترى رضي قردي كل حاسد جعله عينه للعمى تصلى الله حلا وجه النبي القمر فالارض وللف سماه تصلى الجمال في الارض ولا في السماء الجمال ليوسف اللي يعرفه انت مالك فيه جمال لا انت ما جعل الصانع البراق والعبي ما يبه لغمن مز زمن يا علا صانع البراق وعبي ما يبل رقيم من مزب زمان يا علا صانع البراق وعبي ما, ما يبل رقيم من مزب زمان